إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ولرض مددناها وألقينا فيها, رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش وَمَلَسْتُمْ لَهُ بِرَزْقِهِ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّلُومٍ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 وَالْجَانَّ خَلَقْنَا نَهْخَلَقُهُمْ مِنْ قَبْلُ من نار وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالق بشرا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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَحْظُورِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِلَن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 نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو لليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموني على ام مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضال ما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطة إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسرب أهلك بقطع من الليل واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تومرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أَهْلُ المدينة يستبشرون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 لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمقرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسبين وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْيَقَتِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لِبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَنَا مِنِينَ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآتية فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متانا به ازواجا منهم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 فوربك رَبِّ بِكَ عما أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْبِرْ بِمَا عن وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إنا كفيناك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 ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أننذروا لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق وتعالى عما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 وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق جنقس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحميل لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ شَرَابًا لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تسيمون يُوبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ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 في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما قريا وتستخرجوا, وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الخلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله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 أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَيَا تَعَدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَإِذَا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا قَالُوا أَسَاطِيرُ الأولين ليحملوا لِيَحْمِلُوا كاملة يوم يَوْمَ ومن وَمِنْ الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون ادَمَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بِنِيَامِهِم مِنَ القَوَاعِدِ مِنَ القَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون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 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَبَدْنَا مِنْ دُونِهِمْ من شَيْئًا ما عبدنا من دونه من شيء إن نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء.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 ولا ادري لآخره اكبر ولا ادري لآخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك الا ليدعوا اليهم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 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أَوْ ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أَوْ ياخذهم على تخوف فَإِنَّ ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا خَلَقَ ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله, يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيل نبابيل تغميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ما كون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون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 ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس